وجاء فرعون وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ أَعْصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْزَتَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمْ مَا مَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 فيوم إذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يوم وَالْمَلَكُ وهي والملك على أرجائها.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 أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتّ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 فَأَصْبَتْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَونَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤویه وَمَنْ فِي الأرض جَمِيعًا ثم يُنْجِيه کَلَّا إِنَّهَا لَضَا نَزَّاعَةً لِلشَّوَا فادعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى